وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَ النَّاسَ مِنْ دِينِهِمْ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَازَ ان اتى الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي حي و يميت قال انا احي و اميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بنا من المغرب فبئس الذي كفر والله لا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 شرابك لم يتسنه وانظر الى حمالك لانجالك ايه من الناس وانظر الى العظام كيف انشزها ثم نفسها رحما فلما